أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا Oh أرضيتم الله على كل شيء قدير يا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 Allah <laughs> Allah <laughs> الساق <تصفيق> الثمور Uh-huh. إذا قيل لكم فروا في سبيل الله Thank <laughs> you. Bueno